كتبت بها دورة الاسلام الناشئة بردة العرب وخروج العرب على سلطان أبي ذكر رضي الله عنه وارضاه وحضمت معنا من أسبابها ما ذكره من تكنة الألمان ومن تكنة النساء ومن فتنة العصبية والقبلية وهذه ثلاثة أسباب السنة تضم إليها السبب الرابع ولعله أقواها فإنها فتنة أخرى هي التي سمعت هذه الجدة دعمنا الفتنة سوالا يريد كما ان الذنوب تزرع امثالها ولو والدي كما قال رب العالمين في كتابه الكريم وسالونا عن الخمر والميسر تضمن الخمر الى الميسر في الجواب ضمن السؤال الذي يدي الى نبينا كان سؤالا حربا في الخمر سؤالا حربا في الميت ولكن لما كانت الخمر تلد الميت يراه لما كان الميت لا ينتظم إلا بخمر جعل الجواب واحدا وفي ذلك إشارة إلى كوالد الجنوب والمعاقب وانها تضر عن سالة لذا قال تعالى كل من كان في الظلالة فليمدد الله الرحمن من نجة فالردة اخوة الاسلام هي فتنة صمعتها فتنة المال وفتنة النساء وفتنة العصبية والقبلية وفتنة الملك وهنا سؤال الذي يجعل رجلا كمسير ما هو مغوة ورسالة وهو في نفسه يعلم انه افزم الخلق وكذا من حوله كيف يؤمنون به نبيا ورسولا وكلامه من السفه لا لا يمكن ان يكون قرآنا او وحيا فمن الذي يؤمن بكلام كهذا وحيا يعود فيه المشيم ما بضاعه دون ضائع من مسقمة القيم نصفه للماء ونصفه للقيم للشاربين ولا الماء تعسرين اي عاقل يؤمن بذلك قرانا الا انه يثلب للمسلم شيئا غير الذي يعلم الناس إنما يطلب من وراء ابن سيدنا ملكا ويقلب من وراء ابن سيدنا شرسا قضاء علينا ألو هو شرس قبيلة وألا وهو الزعامة فإن ناسا ما صروا بالسيدنا ليس إيمانا به نبيا ورسولا إنما طلب الزعامة المفهودة لأن الإسلام جاء بخائزة تقول لا فضل لعربي على أجل لا زعامة في الإسلام وقاعدة الإسلام الكبرى تقول لا فضل لعربيين على أعجمي ولا لأضيب على أسود إلا بالسعوة فلما ضاعت زعامته لقاعدة المشاواة وأن الفضل لا يكون إلا لأهل السقة إنها كرمة عند الله أطاق ليس أشرفة النسبة ان اكرمكم عند الله اثقاكم ليس اشرفكم لسنا ان اكرمكم عند الله اثقاكم ليس دعيمكم وليس كبيركم او كبير قبيلتكم او عصبتكم فمن هنا اخوة الاسلام وقعت الفتنة وهي فتنة في الباحثين عن الزعامة المفقودة والملك والشرف والرياضة ويطلبوا بالمسلمة ملتها وهكذا تفعل فتنة الرئاسة باحدها نعم وهكذا يفعل تفعل فتنة الملك باحدها والكرسي مع ادراكما الكرسي الكرسي هو الذي افقد عزيزة مصر شرف وعرضه وقاله غير الرجال حتى صار يقول يوسف اعرض عن هذا او يقول هذا رجل وهو يعلم من امرأته ما يعلم حتى قال لها واستغفيني ذنبك انك كنت من الخاطئين ولماذا يقول اعرض عن هذا انه العزيز ايس الكل الذي تكلم للرجل نعم ولذا قال له الكرسكت انت ايضا يا ايضا الكرسي هو الذي فتن به سرعون حتى تصور نفسه يوما من الزهر الاله وقال لهم ما علمت لكم من الاله خير وقال لهم انا ربكم الاعلى والذي انتقى من يعتقد في في نفسي عقيدة الواسخة انه نسي وينيوث وقالها لغراهيم انا اسيء اميه الذي يجعل من الذي يجعل من صاحبه, يجعل من صاحبه في نفسه حتى يعتقد ان الملك هو ملك للارواح والمسوس والناس وما ينقون بل وكان وراءه الملك يأخذ كل سفيمة منه ربا وقبل ان احدثكم عن المنطف فتنة والشهرة والرياتة فتنة كنا اقدم من يقدمات او انشئت ان تسميها حقا الحقيقة الاولى تقول ان الله يحب العبد السفيدة الخفيدة لا تطلب الأبواع لأن ضوءها بقدر ما يميل يمير لكها بقدر ما يحرق ومن الضوء ما يحرق والشهرة والأبواع كم أحرقت رجلا نعم كم أحرقت رجلا وضيعتها ولا تعيش وسط الأحذار أو في طحونة الأحذار انت تصحن ويعش الى, الى جانب الحياة او على هامش الحياة ولذا لما رأى سعد ابن أدو وقاص الناس يتنزعون الملك اخذ نفسه وانطلق الى بازية واذا غنم. فقال له ولده جئت هذا الواق فقال تترك الناس يتقاسمون هناك الملك، وانت تأتي الى هامش الحياة ها هنا وإلى الحائط. تترك الدنيا وتأتي الى الغنم للبادية فقال له اذكت انت ما تعلم ابوك يعلم اكثر منك وكان من شب الغن يعتقد في نفسي انه اعقل من منه من ابيه ينسى خضرة ماذا الايام وليدر ان هذا الشعر الابيض ما بيضه الا بماذا الا بالتجارب وما بيضه الا بخضرة الحياة نعم فيا ويل الذي يوضي ظهره لحكمة الابيك وتأخذه الحماسة الى بؤرة الاحداث الى بؤرة الاحداث فقال له اسكت انت ما تعلم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ان الله يحب العبدة التخية الخفية <تصفيق> علمك يا ولدي لماذا جئت هنا الى البادية فإياك اعني ايها السلام كل ذلك العبدة التخية الخفية تقعد من هذه الدنيا الثالما غالما بلا غرامة لأن مشورة لا تخدع وبوصلة لها بها ضريبة المدى الضريبة حين تكون الدين وحيناً تكون الأخوة وحيناً تكون الولد كما تأتي كما ذاك رأساً قلباً فهذه الحقيقة الأولى. فارث العبد الذي يفر في سراب ولذا رينا المهدي المدين الذي يفرع من الناس نبث سرابا والناس يطلبونه يهيمون ولمنهم ولمستقبل الايام يفر والناس يتبعونه حتى ادركوه بين الرخب واليص والمقام تبعوا هو الذي صمع تاريخ الامة وقادها الى اعظم الانتشارات الى اعظم الانتشارات لانه العظم التقيم ماذا هو التنخف كل ذلك العظم وهذه الحقيقة الاولى الحقيقة الاسلامية اخوة الاسلام تقول ليسا ما كنت لا لي ولا علي قالها ابو بكر طب يا الله لا ولا علي هذا ابو حق من الذي يخرج من هذه الدنيا دولار فيجب الى ربي سبحانه وتعالى ليس عليهم وابو بكر قالها وأنتم تعلمون من ابو بكر اجمل ان يجهد الانسان في هذه الدنيا حتى في جراهيمه فضلا عن اضوائها وكراسيها وشهرتها وهذا مسكين حدثتنا عنه طريفة في بعض المجلات والجرائج اماه ترشح هو واخر على وجيثه وجيثة الوجيه فلما انه تجيب بضلطة الموت وادخل على أسارها غرفة ماذا؟ الموت هكذا تنميها فأول ما أفاق قال لهم من ترشح على الوزير مين بدأ الوزير الحامل؟ يا عزل حتى هادنك في غرفة الموت في غرفة الموت بوزير الوزير ولازم تفكر تسأل عنه وأنت خير ما كثنك قد ماذا؟ فبليت مجالا وخبرك قد تطلب وما ما هذه الحكمة ولذا قال لك اذهب يحبك الله اذهب في هذه الدنيا يحبك الله عز وجل اذهب حتى في براديلها فضل عن شباطها وانوائها انذا اردت ان يحبك البعض هذه الحقيقة الثانية الحقيقة الثالثة أسوة الإسلام على أن الوقت قد خرج الناجين لا يضيع الحديث والحديث المنمون والشائخ الشائك لأني عندما أتكلم عن فتنة الزاهر ويسل أعني مطلق الكبرى كما ظن مات فإنما أعمل جاهة والرياسة في حتى في الدين ونحن اليوم نعيش فتمة الجاهة والرياسة في الدين لإلقاءة الأغمار الذين يخدمون الفتوى ويتصدقون ماذا المجالس فهم من هذه الفتنة أيضا هم من هذه الفتنة أيضا من فتنة ومن فتنة الشعورات فهذا سؤذي الحديث ان على الله تعالى الى اسبوع المحضن حديث الله تعالى لي أن يتظم الحديث كلاما واحدا لا يريد آخره أن يتطرق عنه أوله الله تعالى المحضن وطبعا أتظم ما في هذا اليوم من الخير وعسى أن تكون هذه موضة للجميع هي ذا التي نقول فيها وكونوا عبادة الله ماذا اخوانا ونحذر الشيطان في ما ينكر ويجدد من النزل بين ماذا بين الاخوة صديق يقول السائل اخرضني احد جيران لزغة من المال 400 جنين ولم اكسب من هذا النزل طورا ان اصبح الجلام حرجا ويجيب اشهدان اشهدان اشهدان عليهم اقول ان كتابة الدين على ارضح الاخوال هو بحج وليس بوجه وهم قالت باعي تكتبوه لكن اهل العلم لم يحملوا يقولوا هنا تكتبوه على الوجيب لأن الأمر قد يأتي أحيانا في لغة الشارع ديور بمعنى النزل يأتي من النزل ولا يأتي لحقيقة الأمر ومما يؤكد على ما قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من الشحابة ولم يثبت انه كسد له ماذا ورق تدين او كشاب غير بما, بما على ان قوله تعالى تخصدوه هو محمول على الاستخدام لا على اليهود طلع عليك في لم تخصد وهذا من عدبي البيض او علم انك عن لأجل أمر شرعي هو أن تستعى أخيك ماذا الحرق فحض بماء وجه أخيك أولى من كتابة ماذا الدين بأن حضي أخي أولى عندي من كتابة ورقة الدين وعليك لا إسمع عليك ولا حرق تعالى عباد الله عذراً طبعاً رسول الله وإن شاء الله تعالى أحدثك على خير من الأسبوع علم الله تعالى وعصى وأقول قولي هذا أستاذ الله بيرك صددهما على نبينا محمد وعلى رسول سلامة صدورة السكتور وعلى